وَمَن نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَذِيدِ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بعيد. كل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها